وتصلح أحوال الأمة النفسية بهذا الكتاب ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتصلح أحوالهم السياسية بهذا الكتاب وتصلح أحوالهم المالية بهذا الكتاب والمؤمن عندما يتمسك بكتاب الله عز وجل يرجو ما في الآخرة يرجو الأجر الاخروي فإن حصل له أجر دنيوي كان ذلك تابعا وليس مقصودا اصاله وحينئذ فعلينا بالتوجه إلى كتاب الله عز وجل لترتفع درجاتنا عند الله ولنحصل على إرضاء رب العالمين فما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه وهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم يمكن أن نتوجه إليه من خلال قراءة آياته فإن القراءة يثاب المرء عليها بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها وكذلك نتوجه إلى هذا الكتاب من خلال حفظه فإن الله عز وجل قد وصف الذين أوتوا, قد وصف الذين أوتوا العلم بأن هذا الكتاب في صدورهم بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم وكذلك ورد في الحديث أن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب ويمكن أن نتوجه إلى هذا الكتاب العظيم كتاب الله عز وجل من خلال تدبر معانيه ومعرفه المراد به وقد عاب الله عز وجل على الذين لا يتدبرون القرآن قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن؟ ام على قلوب اقفالها وقال سبحانه افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ويمكن ان نطيع الله عز وجل من خلال العمل بهذا الكتاب والتمسك بما جاء فيه من اوامر مع الانتهاء عن نواهيه وحينئذ لا يمكن أن نعمل بما في الكتاب إلا إذا عرفنا المعاني التي يحتوي عليها هذا الكتاب ومن ثم اهتم العلماء ببيان معاني القرآن وتفسيره وبيان مراد الله عز وجل به وألفت المؤلفات في تفسير القرآن من العهود الأول ومن أوائل من عرف عنه التدوين في تفسير القرآن الامام مقاتل المتوفى سنه 150 ومن اوائل الكتب التي وصلت إلينا تفسير سفيان وتفسير النسائي ومن اعظم الكتب في ذلك واجمعها كتاب تفسير ابن جرير الطبري المتوفى سنه وعشر للهجره وحينئذ استفاد العلماء من هذه المؤلفات وجمعوا ما ورد في معاني القرآن من خلال كتب التفسير ولكن الأمة لا زالت محتاجة للنظر في هذا القرآن لا زالت محتاجة لتدبر معانيه فما دون من تفسير القرآن فإنه لا يكفي في بيان مراد الله عز وجل فإن هذا القرآن فيه من المعاني ما لا يمكن أن يحصيه بشر فيه من المعاني والدلالات ما لا يخلق عن كثرة الرد فكلما قرأنا هذا القرآن وجدنا فيه معانيا لم نكن قد توصلنا إليها فيما سبق وحينئذ حث العلماء على تدبر القرآن وتبين مراد الله به وقال وقرروا بأنه لا يكفي معرفة ما دون في تفسير كتاب الله عز وجل ومن ثم حرص العلماء على تدوين القواعد التي يمكن من خلالها معرفة, المر... معرفة مراد الله عز وجل في كتابه العظيم فألفوا مؤلفات في أصول التفسير ومن أعظم ما الف في ذلك رسالة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية فهي عظيمة ونافعه وقد تداولها العلماء بالشرح والبيان والتقرير وإن كانت تحتاج إلى تقرير لما فيها وتحتاج إلى زيادة القواعد التي ذكرها العلماء في تفسير القرآن وعلماء التفسير لم يغفلوا هذه القواعد بل ذكروا في مقدمات تفسيرهم العديد من قواعد التفسير ووصوله وممن ألفا في أصول التفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي المولود في العقد الثاني من القرن الرابع عشر والشيخ عبد الرحمن معروف بتوجهه للعلم ومعروف بأمانته ومعروف بعلمه وقد درس على علماء زمانه فدرس على الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان والشيخ حمد بن فارس والشيخ محمد بن مانع وطب الشيخ عبد الله العنجري وطبقت هؤلاء من العلماء وقد كان مشرفا على الطبع في مطبعة الحكومة في مكة ثم كان امينا للمكتبة السعودية في الرياض وقد كتب مؤلفات عديدة من أعظمها كتاب في أصول الأحكام الذي جمع فيه أحاديث الأحكام ثم شرح هذه الأصول في أربعة مجلدات معروفة مطبوعة متداولة وكتابه كتاب عظيم نافع ومن مؤلفاته أيضا كتاب حاشية الروض المربع التي اعتنى بطبعها وتنسيقها وإعادة النظر فيها فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، ومن كتبه وله كتب عديدة وحواشي مفيدة على كثير من كتب أهل العلم سواء في العقيدة أو في الفقه أو في التفسير أو في النحو واللغات العربية، وقد قام بعملين جليلين عظيمين يتمثلان في جمع فتاوى العلماء. فجمع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية التي لا زال الناس ينهلون من علومها وطبعت في خمس وثلاثين مجلدا ثم قام بفهرسة هذه الفتاوى في مجلدين فأصبح الجميع سبعا وثلاثين مجلدا والعمل الثاني للشيخ رحمه الله جمعه لفتاوى علماء نجد في كتابه الدرر السنية ولعلنا نقرأ في مقدمة الشيخ في أصول التفسير نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى مقدمة التفسير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الكتاب بيانا لكل شيء وهدى للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرة أما بعد فهذه مقدمة في التفسير تعين على فهم القرآن العظيم. الجدير بأن تصفف له الهمم ففيه الهدى والنور ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم تنزيل القرآن أجمع على أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق سمعه جبريل من الله وسمعه محمد من جبريل وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي نتلوه بألسياتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف وبدعوا من قال إنه فاض على نس النبي من العقل الفعال أو غيره كالفلاسفه والصابية أو أنه مخلوق, مخلوق في جسم من الأجسام كالمعتذلة والجهمية أو في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما كالكلابية والأشعرية أو أنه حروف وأصوات قديمة أذلية كالكلامية أو أنه حادث قائم بذات الله ممتنع في الأذل كالهاشميه والكرامية ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي أو غير مخلوق فمبتدع نعم نقف على هذا مما أغفلنا في ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله ما هو مذكور عندكم من سنة وفاته فقد توفي رحمه الله سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف وللشيخ رحمه الله أبناء افاضل ما زلنا نشاهد من أبنائه ما يسر له الخاطر قول المؤلف هنا مقدمة إما أن تكون اسم فاعل بكسر الدال لأنها تتقدم غيرها وإما أن تكون اسم مفعول مقدمة بمعنى أن المؤلف أو العلماء أو أهل التفسير يقدمونها على غيرها ويجعلونها سابقة لغيرها واصول التفسير المراد بالأصل في اللغة الأساس ولذلك أصل الشجرة أساسها الذي تقوم عليه قال تعالى أصلها ثابت وبعض العلماء من الأصليين وغيرهم يقول إن الأصل وما ما يبنى عليه غيره وفي هذا نظر لأن السقف يبنى على الجدار ومع ذلك ليس الجدار اصلا للسقف والتفسير هو التوضيح والبيان قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا والمقصود هنا بالتفسير بيان مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه القرآن الكريم حسب ما يظهر لنا وعلم وصول التفسير يراد به القواعد الكلية التي نتمكن بواسطتها من تفسير القرآن القواعد الكلية التي نتمكن بواسطتها من فهم القرآن وتفسيره ومن خلال هذا نعرف أن موضوع هذا العلم هو القرآن الكريم كلام الله عز وجل ويمكن أن نتعرف الفوائد التي سنجنيها من تعلم علم وصول التفسير من خلال ما يأتي أولاً بواسطة هذا العلم علم وصول التفسير نتمكن من فهم كلام الله عز وجل وصول التفسير هي المناهج التي تبين لنا الطريق الذي يلتزمه المفسر في كلام الله تعالى ولا شك أن لكلام الله مزية وخاصية وأن تدبر القرآن أمر مطلوب قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته قال تعالى فلا يتدبرون القرآن وثانيا من فوائد معرفة أصول التفسير أننا نسلم من الإثم المرتب على القول على الله بلا علم ومن تفسير القرآن بالرأي المجرد وقد تواترت النصوص في بيان عظم إثم من قال على الله بلا علم قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال سبحانه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ومن لم يتمكن من معرفة هذه القواعد قواعد التفسير فإنه حينئذ يحرم عليه أن يفسر القرآن ويجب عليه في فهم القرآن أن يعتمد على فهم غيره ما لم يكن معروفا بأصل اللغة و. نحن ومن فوائد معرفة أصول التفسير الترجيح بين أقوال المفسرين فنحن عند قراءة تفسير القرآن نجد اقوالا مختلفة فطائفة يفسرونها بقول وطائفة يفسرون الآية بقول آخر ما هو الراجح من هذه الأقوال يمكن أن نتعرفه من خلال معرفة أصول التفسير ومن فوائد هذا العلم أيضا أن نحكم على أقوال المفسرين تصويبا وتخطئة، فعندما نعرف هذه القواعد ثم نجد قولا بأحد من المفسرين يفسر القرآن فإننا نطبق هذه القواعد على قوله فننظر هل قوله قول صائب أو هو قول خاطئ؟ من فوائد معرفة أصول التفسير أيضا أننا نتمكن من معرفة الأحكام الشرعية الواردة في القرآن فإننا إذا عرفنا معاني القرآن من خلال قواعد التفسير ووصوله تمكننا من استخراج الأحكام الشرعية وكذلك من فوائده أن نعرف أحكام النوازل الجديدة والمسائل الحادثه فإن هذا القرآن العظيم قد بين الله أنه جعله تبيانا لكل شيء وكل ما احتجنا إليه من احكام الشريعة فهو موجود في الأدلة الشرعية فحينئذ عندما تأتينا مسألة جديدة فلا بد أن يكون حكمها موجودا في كتاب الله أو في سنة رسوله نصا أو استنباطا كما قال جل وعلا ولو ردوه إلى الرسول والى اولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فحينئذ كيف يستنبطونه بواسطة هذه القواعد قواعد التفسير وأصوله وبمراعاة هذه القواعد نسلا بإذن الله من الخطأ في التفسير قواعد التفسير وأصوله كانت موجودة في عهد النبوة ولذلك لما امر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بيضاح الكتاب وتبينه للأمة وبين الله عز وجل أنه سيبينه وأن على الله البيان فحينئذ نأخذ من هذا قواعد للتفسير منها أولا أن القرآن يفسر القرآن ومنها أيضا أن السنة تفسر القرآن كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ثم في عصر الصحابة رضوان الله عليهم كان الصحابة يرجعون إلى دلالات اللغة لفهم الكتاب وكان لديهم من القواعد الشرعية ما يواهلهم لفهم الكتاب الله عز وجل وحينئذ فهذا العلم كان موجودا في عهد النبوة موجودا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم لكنه لم يدون في تلك العصور وإنما ابتدئ تدوين هذا العلم عند البدء في تدوين علم أصول الفقه، فإنه من المعلوم عندكم أن من أوائل من ألف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة فلما كتب هذا الكتاب كتاب الرسالة ضمنه العديد من قواعد التفسير من جهة البيان والعموم والخصوص ونحم ذلك من مباحث قواعد التفسير ثم بعد ذلك ضمن علماء اصول الفقه مؤلفاتهم في هذا العلم قواعد متعلقة بالتفسير فكانت هذه القواعد مما يستنير به العلماء في فهم كتاب الله عز وجل، لكن العلماء احتاجوا إلى تقريب هذه القواعد في مؤلفات خاصة، وليعلم قبل هذا بأن أصول الفقه ليس خاصا بما يعرف بعلم الفقه بالمسائل العملية المسمات بعلم الفقه. فوصول الفقه كما تستخرج منه الأحكام الفقهية تستخرج منه أيضا الفوائد المتعلقة بالتفسير والمتعلقة بالحديث والمتعلقة بتأصيل بقية العلوم ولذلك فإن علم المصطلح مثلا قد استند فيه إلى ما كتبه العلماء في علم الأصول و. قواعد التفسير وأصوله استند فيه العلماء على قواعد أصول الفقه، فحينئذ نقول لا اختصاص لعلم الأصول بالفقه بل جميع علوم الشريعة تستند على قواعد الأصول، فإن قال قائل لماذا خص العلماء هذا العلم بالفقه فقالوا أصول الفقه، فقيل في هذا وجهان. الوجه الأول أن المراد بالفقه هنا جميع علوم الشريعة كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقه منهم ضائفة ليتفقهوا في الدين فالمراد بالتفقه هنا في الدين ليس علم الفقه الخاص وإنما المراد به جميع علوم الشريعة العقيدة الفقه التفسير الحديث ولذلك قال الإمام أبو حنيفة في تفسير المراد بكلمة الفقه قال هو معرفة النفس ما لها وما عليها وهذا يشمل جميع العلوم والوجه الثاني في هذا إنكار هذه التسمية كما قاله طائفة من الحنفية وغيرهم وقالوا لا يصح أن يسمى هذا العلم وصول الفقه و قرروا بناء على ذلك أنه ينبغي إطلاق هذا العلم فيقال علم الاصول قالوا ولذلك نجد كثيرا من العلماء يقولون في مؤلفاتهم المسقول في علم الاصول وهكذا بعد ذلك احتاج العلماء إلى إفراد القواعد المؤلفه في التفسير لوحدها لماذا احتاجوا إليها؟ لأننا في أصول الفقه لا نأتي بالقاعدة مجردة وانما ناتي بالقاعدة ونذكر الأقوال فيها ونذكر الأدلة ثم نرجح بينها أما في قواعد التفسير وقواعد المصطلح فإننا نأخذ قواعد مسلمة لا نحتاج فيها إلى استدلال ولا نحتاج فيها إلى ذكر أقوال وانما ناتي بالقول الراجح سواء في المصطلح أو في قواعد التفسير هذا العلم ما حكم تعلمه هو من فروض الكفايات الذي يجب على الأمة أن يوجد فيها من يعلمه من أجل أن نتمكن من فهم كتاب الله عز وجل وأن نطبقه على الوقائع والحوادث التي تحدث على الأمة فإذا تركته الأمة جميعا اثموا وهذا العلم علم أصول التفسير يستمد من علم أصول الفقه كما تقدم سابقا وعلم الأصول يستمد من شيئين من الأدلة الشرعية كتابا وسنة ويستمد من من لغة العرب فإن القرآن نزل بلغة العرب كما قال سبحانه إن جعلناه قرآنا عربيا فإذا أردنا أن نفهم هذا الكتاب فلا بد أن نكون ملمين بلغة العرب. قال المؤلف رحمه الله تعالى مقدم في التفسير بسم الله الرحمن الرحيم بسم جار ومجرور وهنا الجار والمجرور لا بد أن يكون متعلقا بشيء ويصح ان, متق... أن يكون متعلقا باسم كأن تقول ابتدائي بسم الله ويصح أن يكون متعلقا بفعل كأن تقول ابتدئ بسم الله وكلهما موارد في القرآن قال تعالى بسم الله مجريها هنا علق الجار والمجرور بالاسم وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ فعل وباسم تعلق بهذا الفعل بسم الله الله علم على الذات الإلهية والرحمن الرحيم صفتان من أوصاف الله عز وجل وسمان من, اسم من أسمائه تتضمنان صفة الرحمة الرحمن الرحيم اسمان من اسماء الله تعالى تتضمنان صفة الرحمة لأن الأسماء المشتقه تدل على اتصاف الله عز وجل بالصفة التي اشتقت منها هذه الأسماء، وأنتم تعلمون أن ما يضاف إلى الله عز وجل ثلاثة أشياء: الأول أفعال، فهذه لا يشتق منها شيء، والثاني صفات، والصفات يشتق منها الأفعال، والثالث الأسماء، فإذا أثبتنا الاسم معناها أننا نثبت الصفة ونثبت الفعل وإذا أثبتنا الصفة فمعناها أننا نثبت الفعل ولا يلزم منه اثبات الاسم وإذا أثبتنا الفعل فإنه لا يلزم من ذلك ان نثبت لله صفه ولا اسماء هذه البسملة لها مكانة في الشريعة ومنزلة وقد شرع الله لنا البداء بالبسملة في عدد من الاعمال منها ايش الوضوء الاكل قراءه القران الجماع دخول القلاء كتابه الرسائل قال المؤلف بعد ذلك الحمد لله جرت العاده ان الخطب تبدا بحمد الله تعالى لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبة الجمعة بالحمد بدون بسملة وجرت العادة أن المراسلات والكتب تبدأ بالبسملة دون حمد كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الكتب إلى ملوك زمانه وغيرهم فكان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كذا بدون ذكر للحمد وأما بالنسبة للمؤلفات والكتب فإنه يكتنفها جانبان الجانب الأول أنها كتاب فشرع فيها البداية بالبسملة والجانب الثاني أنها بمثابة الخطبه والحديث فشرع فيها الحمد وبذلك نكون نقتدي بكتاب الله عز وجل فإن كتاب الله سبحانه وتعالى تدابهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهنا بدأ بالبسملة ثم ثنى بالحمد ما المراد بالحمد الحمد هو الوصف بالفعل الاختياري الجميل باللسان الوصف باللسان للفعل الاختياري الجميل على وجه الاستغراق الحمد هنا هل هي عامة أو خاصة؟ فالالف واللام هنا هل هي للاستغراق بحيث تشمل جميع أنواع المحامد أو هي عهديه للعهد كأنه يقول الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص لله أما غيره فقد يكون له حمد لكنه, لكنه ليس حمدا كاملا هذا قولان لأهل العلم القول الأول أن الألف واللام للاستغراق، فتكون عامه ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لك الحمد كله، فدل ذلك على أن جميع الحمد يكون لله سبحانه وتعالى لكن هذا تعرفون أن اهل العلم والتكلم في إسناده فإنه قد ورد في مسند أحمد وغيره من طريق اثنين من الصحابة طريق خذيفة لكن فيه رجل مجهول لم يسمى والحديث الذي فيه رجل مجهول لا يعول عليه والطريق الثاني ورد أيضا في المسند وفي غيره في السنن من طريق عبيد بن رفاع الزرقي ولكن ولكن كثيرا من اهل العلم تكلم فيه قال عنه الذهبي وغيره لأنه منكر وإن كان اسناده وإن كان اسناده مستقيما لكن أهل العلم تكلموا في شيء من ألفاظه في المتن فاستدلوا بذلك على نكارة لفظه والقول الآخر بأن الألف واللام للعهد فيكون المراد الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص يكون لله وأما غيره فيجوز حمده واستدلوا على ذلك بما ورد من حمد بعض الناس ومن ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الناس وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لا بحمدك ولا بحمد أحد من الناس بحديث اليفك لما نزلت آيات براءتها رضي الله عنها قال الحمد لله الذي أنزل الكتاب أنزل النزول يأتي من العلو وكلمة أنزل قد ورد وردت في القرآن في عدد من المواضع قال تعالى تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فأنزل واردة بالنسبة للقرآن في مواطن عديدة وكذلك ورد لفظ نزل في حذف الهمز وتشديد الزاي وقد اختلف اهل العلم في الفرق بين هذين اللفظين ولذلك نجد أن هذين اللفظين يستخدمان في مواطن في فيفرق بينهما قال تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فدل ذلك على وجود فرق وقال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراه والإنجيل من قبله فدل ذلك على وجود الفرق بينهما فقال طائفه بأن الكتب السابقة يقال فيها أنزل وذلك لأنها نزلت جملة واحدة ولكن القرآن لم ينزل جملة واحدة وإنما نزل مفرقا ولذلك يقال فيه نزل ولكن هذا اللفظ أنزل قد ورد في القرآن في مواطن عديدة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فوصف القرآن بأنه بكونه منزل أنزل ولذلك قال طائفة بأن هذا يعارض قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة فوصف القرآن بفعل نزل مع قوله جملة واحدة ولذلك اختار طائفة لأن الفرق بينهما أن أنزل لما تم إنزاله واستقر ولم يبق منه شيء ونزل لما لما لا يزال لما كان مستمرا إنزاله فما استمر إنزاله يقال فيه نزل وما كمل إنزاله يقال فيه أنزل وعلى كل فالأمر ليس قاطع قوله الكتاب مأخذ من كتب والمراد به القرآن العظيم فالقرآن العظيم يطلق عليه اسم الكتاب ولذلك في حادثة الجن ذكر الله عز وجل عن الجن أنهم سموا ما سمعوه قرآنا وسموا ما سمعوه كتابا والمسموع شيء واحد تبيانا لكل شيء يعني موضحا ومبينا لكل شيء كما, نزل كما في قوله جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يعني موضحا ومبينا ولذلك ورد عن عدد من الصحابة بأن هذا القرآن فيه بيان كل شيء ابن مسعود وابن عباس وجماعة وتبيانا لكل شيء قيل المراد به مما تحتاجون له من أمور اخرتكم وقيل تبيانا لكل شيء المراد به الأحكام الشرعية فالقرآن قد احتوى على جميع الأحكام الشرعية وجعلهم يذهبون لذلك أنهم يجدون شيئا من أمور الدنيا ومن أمور الناس في صناعاتهم وبيعاتهم وأعمالهم وما يستجد لهم من معرفة بأمور كونية لا يجدونه في هذا الكتاب قال ابن مسعود رضي الله عنه قد بين لنا في القرآن كل علم وكل شيء. قال قال المؤلف وهدى للمستقيم. الهدى للعلماء في قولان مشهوران. القول الأول أن الهدى يراد به العلم. فالهدى وما يعرفه الإنسان ويعلمه, ويعلمه من الصواب والحق ولا يدخل في مسمى الهدى عندهم العمل استدلوا على ذلك بقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فالهدى العلم ودين الحق العمل وقال طائفة بأن الهدى يشمل العلم والعمل وسدل عليه بمثل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم لكنهم لم يعملوا بهذا العلم كاليهود ومن ظل من علماء هذه الأمة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالضالون هم من عندهم عمل لكن ليس عندهم علم يستند إليه هذا العمل كالنصارى ومن وافقهم من عبادي هذه الأمة فقوله اهدنا شمل الأمرين العلم والعمل وهو سبيل الذين أنعم الله عز وجل عليه وأنتم تعلمون أن الهداية تطلق على هداية الدلالة والارشاد من دل غيره على طريق الحق والصواب قيل لذلك قال تعالى ولكل قوم هاد وقال جل وعلا وانك لتهدي الى صراط مستقيم وفي الحديث لا يهدي الله بك رجلا واحدا والنوع الثاني من انواع الهدايه هي هدايه الالهام والتوفيق كما في قوله سبحانه إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وكذلك يأتي لفظ هدى في القرآن والسنة بمعنى قضى وقدر كما قال تعالى والذي خلق والذي قدر فهدى وكما قال جل وعلا في سورة طه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وكذلك تطلق الهداية في القرآن على المصير الحسن الذي صار إليه الإنسان في آخر أمره كما قال تعالى عن عباده المؤمنين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله قالوه في الجنة لهذا يعني للجنة قال للمتقين ما المراد بالتقوى مأخوذ من الفعل وقاء من الوقاية بمعنى أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه والتقوى قد جاءت النصوص بالأمر بها وقد ورد معنا شيء من النصوص في ذلك في أول كلمتنا هذه وقوله هنا هدى للمتقين فيه دلالة على أن التقوى سبب من أسباب الهداء كما في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا ريب فيه هدى للمتقين فالتقوى سبب من أسباب الهدايه قد تواترت النصوص بذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وقال جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله إلى غير ذلك من النصوص فحينئذ من أسباب التعلم من أسباب فهم العلوم الشرعية هو التزام طاعة الله عز وجل فمن التزم التقوى والطاعة أفهمه الله علوم الشريعة وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد بمعنى أقر واعترف وأعلم والأصل في الشهادة أن يكون لما شوهد وعوينا بالعين هذا الأصل فيها ويطلق لفظ ولذلك يقال عالم الغيب والشهادة فالغيب ما غاب عنا والشهادة ما شهدناه وحسسنا به بحواسنا ولكن لما كان هذا الأمر متيقنا يقينا جازما لا شك معه أصبح الإقرار بذلك والاعتراف به بمثابة المشاهد عيانا اللا إله بمعنى معبود إله بمعنى معبود خلافا للطوائف الأخرى ثم تعرفون أن الحلولية يقولون لا إله يعني لا موجودة إلا الله وهذا كلام خاطئ وخلافا للمعتزلة الذين يريدون أو يفسرون هذه الشهادة بنفس الصفات يعني يقولون لا قديم إلا الله وصفاته ليست قديمة وخلافا للاشاعره الذين يفسرون هذه الشهادة بتوحيد الربوضية فيقول لا إله إلا الله يعني لا خالق ولا رازق إلا الله وكل هذه خطأ على خلاف مدلول لغة العرب ولهذا لما دع النبي صلى الله عليه وسلم قريشا إلى قول لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا مما يدل على أن قول هذه الطوائف كلها قول خاطئ يخالف لمدلول هذه الآية فيكون المراد بقوله لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله ويتضمن ذلك أيضا الإقرار بذلك والعمل به فكأنه يقول لا معبود أو لا يستحق العبادة أحد إلا الله وكذلك لا أعبد إلا الله لأن من عبد غير الله ولو كان يقر باستحقاق الله بالانفراد بالعبادة فإنه لا يغني عنه ذلك شيئا ولذلك ذكروا أن هذه الشهادة لها شروط أولا العلم بمعناها ودلالتها فمن لم يكن عالما بها فإنه يكون حينئذ ليس ممن دخل في النصوص الشرعية الواردة بسلامة من قال أو بمصير من قال هذا اللفظ إلى الجنة وكذلك من شروط هذه الشهادة اليقين الجازم لصحه هذه الشهادة والإخلاص بقول هذه الشهادة بحيث يبتغى بها ما عند الله عز وجل وكذلك الصدق وكذلك المحبه. والانقياد لها ظاهرا وباطنا مع القبول لها ودل على هذه القيود ما ورد من النصوص الشرعية من تقييد قول هذه الكلمة في هذه القيود ففي بعض الألفاظ من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه وفي بعضها من قال لا إله إلا الله يبتدي بها وجه الله إلى غير ذلك من النصوص ومن القواعد المقررة أنه إذا ورد عندنا لفظان أحدهما مطلق والآخر مقيد فإننا نقيد المطلق باللفظ المقيد قال المؤلف هنا الملك يعني أن الله عز وجل يملك كل شيء كما قال سبحانه لله ملك السماوات والأرض والنصوص في ذلك دالة أو صريحة في إثباتي أن الملك الحقيقي هو لله عز وجل فكل من ملك شيئا فهو وما ملكه ملك لله سبحانه وتعالى ثم في الآخرة تصفو هذه الصفة لله عز وجل بمعنى أنها تكون بمعنى أنها تتمحض الاملاك لله عز وجل ولذلك يقول سبحانه في ذلك اليوم أنا الملك اين ملوك اين ملوك اهل الارض قوله الحق يعني الذي لا يمتري عليه باطل فالحق قد تكون عائده لله عز وجل وقد تكون لصفه الملك المبين بمعنى الواضح البين الذي لا يعتريه غموض أو خفاء قال تعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والشهادة في هذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله قد شهد الله عز وجل بها وشهد بها الملائكة شهد بها العلماء قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم وهذه الشهادة لا تكفي وحدها بل بد معها من الشهادة الأخرى بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي الشهاده لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لذلك قال المؤلف بعده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والعبودية مقام عظيم مقام شريف ولذلك وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في أعظم المنازل وفي أرفع الدرجات وصفه عند إنزال الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وصفه بذلك عند الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده وهذه هذا الوصف وصف العبودية ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أيضا شامل لجميع الناس فإن العبودية كما تعلمون على صنفين عبودية عامة لجميع المخلوقات المؤمن والكافر وعبودية خاصة لأهل الإسلام والإيمان والمراد هنا بهذا اللفظ ما يشمل المعنيين لكن هذا المعنى وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فكل مسلم مؤمن موحد فهو عبد لله سبحانه وتعالى بالعبوديتين فلماذا عبر بالعبودية في الشهادة العلماء في ذلك قولان لنفي الغلو لأن لا يوجد في الأمة من يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم فيعتقد أنه فوق منزلته والقول الثاني أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية من أجل كونه خير من قام بحقوق العبودية لذلك وصف بها وقوله هنا ورسوله يعني أن الله سبحانه وتعالى أرسله الى الناس للدلاله على الخير وعلى سلوك الصراط المستقيم قال تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين محمد رسول الله ومقتضى الرسالة ان نصدق ونوقن بما جاء به الرسول وكذلك من مقتضى هذه الرسالة ان نطيعه في اوامره وفي نواهيه ومن مقتضى الرسالة أيضا الا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء به هذا النبي الكريم فلا نخترع عبادات جديدة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله هنا الصادق فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق وقد وصفه الله عز وجل بذلك فوصفه جميع المرسلين بذلك قال تعالى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله قوله الأمين يعني أنه مؤتمن على تبليغ هذه الشريعة وايصالها للناس أجمعين ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم قد اتصف بالصفة الأمانة ولا يأتينا شك في ذلك قوله صلى الله عليه صلى قيل إن معناها أثنى الله عليه كما قاله أبو العالي والجماعه الجماعة وهذا هو الصواب في هذا اللفظ وقال طائفة لأن معنى صلى الله عليه يعني أن الله قد رحمه وهذا المعنى قد رد بقوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فلو كان معنا الصلاة هو لم يكن لذكر الرحمة بعد الصلاة فائدة فدل ذلك على المغايرة بين اللفظين صلى الله عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله أتى بلفظة على هنا لأن كثيرا من النحاس وأهل اللغه لا يستجيزون عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور فهنا عليه الهاء ضمير مجرور فلا يجيزون ان يقولوا ان يقال صلى الله عليه واله وذلك لأنهم يوجبون اعاده العامل في الاسم الظاهر المعطوف على ضمير المجرور كما في قوله تعالى فخسفنا به وبداره فذكر الباب وان كان طائفه من النحاس لا يجيبون ذلك ويصححون عطر الاسم الظاهر على الضمير المجروح ويستدلون عليه بمثل قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام على إحدى القراءات فعطف الأرحام على الضمير المجرور في قوله به ولذلك قال بعض النحاة إن سمعت فلان الحمزة يقرأ بها أخذت نعلي وتركته لأنه لا يستجيزون مثل هذا وأنتم تعلمون أن القراءه لابد أن تكون موافقة لوجه من اوجه اللغة والصواب جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور لهذه الآية هي قراءة سبعية متواترة لا إشكال فيها ولقوله سبحانه يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين فقوله ومن اتبعك معطوف على الكاف وإن كان جمهور النحات قالوا هذه جائزة لأنه هنا فصل بين الاسم الظاهر وبين الضمير فقال حسبك الله فإذا, فإذا فصل بين الضمير وبين الاسم الظاهر جاز ذلك فنقول اذا جاز ذلك عند الفصل فنقيس عليه جواز عطفه عليه عند الوصل قوله هنا اله للعلماء في ذلك اقوال متعدده ترجع الى قولين في تفسير الان القول الأول أن المراد بالآل هم الأتباع لقوله تعالى ادخلوا آل فرعون أشد العذاب والمراد بآل فرعون هنا هم أتباعه لأن من آل من قرابه فرعون ما هو مؤمن وقال طائفة بأن المراد بالآل هم القرابة لقوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون ولقوله سبحانه إن قالوا انا ورسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط انا لم اجمعين أجمعين إلا امرأته فاستثنى المرأة من الأهل والأصل في الاستثناء يكون استثناء حقيقيا فتكون المرأة من آل لوط ومع ذلك ليست من اتباعه ولذلك لم تنجوا من العذاب قوله هنا وأصحابه من المعلوم أن المراد عند علماء الشريعة في الأصحاب هو من لقي, النبي صل... من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك كما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قوما يغزون فيقال لهم هل فيكم مرى النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على مزيه هذه الرؤية فأثبتت الصحبة بها واشتراط الزمن والبقاء واللبث عند النبي صلى الله عليه وسلم مدة بالاتصاف بهذا الوصف وصف الصحبة هذا إنما يكون في مبحث حجية قول الصحابة وأما في مبحث عدالة الصحابة وفي مبحث إثبات وصف الصحبة فهذا يكون لكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جاءت النصوص ببيان مزية الصحابة وعلو درجتهم قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء فوصفهم بصفات جليلة وأثنى عليهم وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان والنصوص في فضل الصحابة وبيان مكانتهم كثيرة ومن خص الصحبة بمناسل ما قبل فتح مكة فهذا قد اخطا خطا جاز... قد أخطأ خطعاً قاطعا وخالف دلاله النصوص الشرعيه ونجزم بخطأ قوله ومخالفته للحق والصواب وانه على معتقد فاسد وخاطئ قوله هنا والتابعين يعني من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني وحينئذ يكون هذا الاسم شاملا للصحابة والآل وقد يقال في التابعين بأن المراد بهذا اللفظ هم من اتبع الصحابة يعني والتابعين للصحابة كما في قوله سبحانه والسابقون الأولون من, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات وكلاهما مراد ولا مانع منه وسلم التسليم هو التحيه والله عز وجل يسلم على اوليائه الصالحين وعلى انبيائه قال تعالى سلام قولا من رب رحيم وجمع المؤلف هنا بين الصلاه والسلام اقتداء بما ذكره الله عز وجل في سوره الاحزاب قال تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه قال المؤلف بعد ذلك اما بعد يعني مهما يكن من امر بعد ذلك فهذه مقدمه في التفسير تقدم معنا المراد بذلك تعين على فهم القرآن يعني تساعد على فهم القرآن وتقدم معنا أن من القرآن ما يظهر بدلالة اللغة فلا يحتاج فيه إلى تعلم مثل هذه القواعد مثل لفظ السماء لفظ الأرض ونحو ذلك ومنها ما يحتاج إلى استنباط معتمد على قواعد وصول التفسير وهو المراد هنا القرآن العظيم فالقرآن عظيم بمعنى أنه معظم الجديد يعني الذي يستحق أن تصرف له الهمم يعني يتوجه العباد إلى هذا القرآن في فهم معناه ومعرفة دلالته ففيه يعني في القرآن الهدى والنور لا شك القران فيه هدى كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وكما قال سبحانه فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون تلك آيات القرآن وكتاب مبين وهدى وبشرى للمؤمنين والنور بمعنى أن هذا القرآن فيه النور فهو نور يهتدى به إلى الصراط المستقيم قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رغوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلفون ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم كما في قوله سبحانه ويهديهم إلى صراط مستقيم قال المؤلف هنا تنزيل القرآن يعني أن هذا القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى وسيذكر في هذا الفصل أقوال أهل العلم وأقوال الناس في هذه المسألة أجمعوا المراد بالإجماع الاتفاق اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي هذا هو المراد بالإجماع هنا واو الجماعة تعود على أحد أمرين إما على الصحابة رضوان الله عليهم وإما على أهل المعتقد الصحيح أو يكون المراد الجميع الصحابة والسلف من سار على منهجهم وطريقتهم على أن القرآن كلام الله حقيقة فالقرآن أراد به المؤلف هذا الموجود بين أيدينا كما قال سبحانه قل لئين اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا فالمراد هذا الذي بين أيدينا كلام الله حقيقة بمعنى أن الله عز وجل قد تكلم به حقيقة يعني ليس على سبيل المجازة والدليل على أن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن الذي بين أيدينا حقيقة النصوص الشرعية المتكافرة في الدلالة على ذلك قال سبحانه وان احد من المشركين استجاره تاجره حتى يسمع كلام الله فدل ذلك على أن المسموع هو كلام الله سبحانه وتعالى وقال سبحانه يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. فسماه كلام الله وسمى وجعل المسموع هو كلام الله والأصل في الكلام هو الحقيقة وليس المجاز. منزل غير مخلوق يعني أن الله عز وجل قد أنزله من عنده كما قال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ونزلنا عليك الكتاب ونحن ذلك من النصوص قوله غير مخلوق فإن صفات الله عز وجل ليست مخلوقة والقرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته وحينئذ لا يكون مخلوقا وهذا قول أهل السنة قاطبة لا شك عندهم في ذلك ولا مريه وأنتم تعرفون ما حصل لامه الإسلام في هذه الكلمة في العصور الأول سمعه ولا شك أن الله عز وجل يتكلم فإنه قد وصف الله نفسه بالكلام وكلم الله موسى تكليما وصف نفسه بانه بالقول انما, إنما قولنا لشيء وقال الله لا تتخذوا وصف, وصف نفسه بالنداء ناداه ربه ووصف نفسه بالمناجات منزل غير مخلوق سمعه جبريل يعني أن جبريل عليه السلام جبريل هو أحد الملائكة الموكل بإنزال الوحي الذي تحصل به حياة القلوب من الله عز وجل فجبريل عليه السلام هو الذي سمعه من الله سبحانه وتعالى ونزل هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى إلينا والنصوص في الدلالة على أن جبريل قد أنزل هذا الكتاب كثيرا قال سبحانه قل من كان عدوا لله قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك. وقال جل وعلا في سورة النحل نزله روح القدس من ربك فوصف هذا الملك الكريم جبريل عليه السلام بإنزال هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم فهذا المسموع هو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة. ومن هنا نعلم أن من وصف أن من نفى هذه الصفة فهو خاطئ صفة الكلام أو نفى ان يكون القرآن كلام الله فإنه خاطئ لمخالفته للنصوص الشرعية وهو يعني هذا القرآن هو الذي نتلوه بألسنتنا فالمتلوه حقيقة هو كلام الله وهو المسموع كما في قوله تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه انا سمعنا وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فهذا المثل هو القرآن الذي هو كلام الله وهو المسموع ثم قالوا بعد ذلك انا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا فالمسموع هو كلام الله عز وجل حقيقة نت... الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين يعني أن هذا الموجود بين الدفتين هو كلام الله والدفتان هما غلافاء المصحف اللذان يكونان في أوله وفي آخره لحفظه وصيانته فما بين الدفتين هو كلام الله سبحانه وتعالى وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت القرآن هو ما بين الدفتين قال وما في صدور يعني أن الذي يوجد في الصدور هو كلام الله حقيقة وهو القرآن حقيقة مسموع يعني أن هذا المسموع هو كلام الله ومكتوبا يعني أن المكتوب هو كلام الله ومحفوظا المحفوظ في الصدور هو كلام الله سبحانه وتعالى وكل حرف من هذا القرآن مثل الباء والتاء هو من كلام الله عز وجل كان لولا بالمؤلف أن يجعل من قبل كلام الله التبعيضيه لأن ليس كل كلام الله هو حرف الباء والتاء أو يقول وكل حرف منه كلام لله وإن كان أهل اللغة لا يرتضون ذلك لأن الكلام عندهم هو النقض المفيد كلامنا كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقن فلو قال كالباء والتاء من كلام الله لكان أولى وأحسن غير مخلوق يعني أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق كما قال جل وعلا له الخلق والأمر فدل ذلك على أن الأمر مغاير للخلق قوله منه بدا يعني منه ظهر ظهر منه سبحانه وتعالى فهو المتكلم به وإله يعود يعني يرفع من الصدور والمصاحف في آخر الزمان فلا يبقى منه آية كما وردت بذلك بعض الآثار وهذا اللفظ منه بدا وإليه يعود ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في اسناد جيد وهو كلام الله يعني أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى حروفه ومعانيه فليس الحروف هي وحدها كلام الله دون المعاني وليست المعاني دون الحروف هي كلام الله سبحانه وتعالى وحينئذ نعرف أن الكلام يشمل أمرين الحروف والأصوات ويشمل أيضا المعاني هذا مفهوم الكلام، فلو وجدت معاني بدون أصوات وحروف فإنه لا يكون كلاما ولذلك لما ذكر الله عز وجل مريم عليه السلام وذكر أمرها فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا ثم بين انها خرجت الى قومها وانها اشارت اليهم فوجود الاشاره يدل على وجود معنى ومع ذلك لم يسمى كلاما منها ولم تكن حانثه في قسمها وكذلك لما ذكر الله عز وجل عن عمران عليه عن, زكريا عن عمران عليه السلام عن زكريا عليه السلام أنه جعل الله له آية الا يكلم الناس ثلاثة أيام، ثم خرج على قومه من المحراب أو حايلهم، فليحا هذا فيه معنى ومع ذلك لم يكن مخالفا للآية التي اوتيها زكريا عليه السلام، ومن ذلك أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ومع ذلك جعل ما يرد على النفوس من المعاني لا يبطل الصلاة بخلاف الالفاظ ومن ذلك ما ما اجمع عليه العلماء أن من حنث لا يتكلم ان من حلف لا يتكلم فانه لا يحنث الا بصدور الأصوات والحروف فلو كان في نفسه معاني لم يتكلم بها ولم يصدر بها أصواتا فإنه لا يسمى متكلما ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم فدل ذلك على أن الكلام مخالف لما في النفس من المعاني والأحاجين ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أقوال المخالفين فذكر الطائفة الأولى قال وبدعوا يعني أن من قال هذه المقالات فإن قوله بدعة مخالفة للشريعة وضلاله القول الأول أن كلام الله هو ما فاض على النفوس من العقل الفعال أو غيره وهذا قول الفلاسفه والصابعة والفلاسفه هم من يتكلمون في حقائق الأشياء هذا المراد بالفلسفه والصابئه يعني الذين خرجوا عن الديانات وعن وحي الانبياء هذا المراد بالصابئه فالفلاسفه والصابئه يقولون ان كلام الله هو المعاني التي تفيض على النفوس وهم في الحقيقة لا يخصونه بالانبياء بل يقولون إن كلام الله يفيض على جميع النفوس ولا يخص بالأنبياء فتخصيص المؤلف لقولهم بالانبياء فيه ما فيه ليس صحيحا ولا شك أن هذا القول ضلاله وأنه خطأ ويدل على خطأها أن الله ارسل الانبياء إلى الناس فلو كان كلام الله يحصل بما يفيض على النفوس لم, لم يحتج إلى إرسال الأنبياء والقول الثاني أن القرآن مخلوق في جسم من الأجسام وأن كلام الله مخلوق في جسم من الأجسام وهذا قول المعتزلة المعتزلة ثم المعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري لما قالوا بتخليد فاعل الكبيرة والجهمية اتباع جهم بن صفوان فهؤلاء ينكرون ان يكون الله متصفا في صفة الكلام ويقولون وصف الله او اسناد الكلام الى الله بمثابة قولنا ناقة الله وبيت الله فإن الناقة والبيت مخلوقة فكذلك الكلام ولا شك أن هذا كلام خاطئ لأن الكلام معنى وبيت الله وناقة الله أعيان وفرق بين إضافة الأعيان وإضافة المعاني فالأعيان إذا أضيفت إلى الله فإنها مخلوقة أما المعاني إذا أضيفت إلى الله فإنها ليست مخلوقة مثل وجود الله حياة الله علم الله إلى غير ذلك وهم قالوا بأن الذي حملهم على ذلك تنزيه الله سبحانه وتعالى من مماثلة المخلوقين لأن المخلوقين يتصفون بصفة الكلام وتنزيها لله عن مماثلة المخلوقين نقول بأنه لم يتصف بهذه الصفة وهذه الحجة ليست بلازمه، لأننا لم نكيف هذه الصفة ونقول بأنها مماثلة ولم نمثلها ونقول بأنها مماثلة لكلام المخلوقين، فإننا نقول كلام يليق بالله سبحانه وتعالى ليس مماثلا لكلام المخلوقين، فإن قالوا بأننا لا نعهد إلا كلاما مماثلا للمخلوقين. قيل إن النصوص الشرعية قد دلت على أن كثيرا من الأشياء تتكلم بكلام ليس مماثلا لكلام المخلوقين ولا يحتاجون معه إلى أدوات الكلام التي يحتاجها بنو آدم فذكر الله عز وجل أن الشهود أن الجلود تتكلم قال سبحانه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله وبينا أن الأيدي والأرجل تتكلم اليوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم والميزان يتكلم والحصى تكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحتجون بمثل قوله سبحانه الله خالق كل شيء قالوا والقرآن شيء يكون مخلوقا وهذا من عدم فهمهم لدلاله اللغة فإن كل شيء المراد بها كل شيء بحسبه كما قال جل وعلا تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فلم تدخل المساكن في قوله كل شيء ولم تدخل السماء ولم تدخل الأرض ثم إن المعتزله خالفوا هذه الآية عندما قالوا إن أعمال العبد لا يخلقها الله وإنما هي مخلوقة للعبد نفسه فلم يستدلوا بعموم الآية القول الثالث قول قول المؤلف هنا أو في جبريل يعني أن الله قد خلق هذا القرآن الذي بين أيدينا في نفس جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما كالكلابية والأشعرية فالكلابية والأشاعرة يقولون كلام الله صفة ذاتية ملازمة لذات الله لا تحدث بقدرة الله ولا مشيئته وهي صفة قديمة كلها حصلت في القدم في الأزل والله سبحانه وتعالى لا يتكلم بعد ذلك وإنما هي صفات ذاتية معاني وقالوا هذا الكلام هو معاني نفسية وليس أصواتا وحروفا طيب فقلنا لهم هذا القرآن الذي بين أيدينا قالوا هذا القرآن الذي بين ايدينا هذا مخلوق يماثل تلك المعاني فهو عبارة عن تلك المعاني أو حكاية عنها وهذا القول خطأ يرده قوله سبحانه وإن احد من المشركين استدار فيجوه حتى يسمع كلام الله ما قال يسمع ما هو عبارة عن كلام الله أو ما هو حكاية؟ عن كلام الله وكان من استدلالاتهم قوله سبحانه إنه لقول رسول كريم فدل على أن هذا القول للرسول وهذا الاستدلال خطأ لأن لأنه قال هنا لقول رسول كريم أضافه إلى المبلغ ولم يضفه إلى المنشئ للكلام في قوله رسول والرسول فيها إشارة إلى أنه يبلغ هذا الكلام ويدل على ذلك أنه مرة جعله من قول, قول رسول بمعنى جبريل عليه السلام ومرة قول رسول بمعنى محمد صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن هذا القول ليس منسوبا إليه وأنه لم يخلق في نفسه وإنما هو مبلغ له وإلا لكان القرآن متناقضا ويدل على ذلك أن هذا القرآن يحرم مسه ولو كان هذا القرآن مخلوقا وهو عبارة عن كلام الله لما حرم مسه فلكان مماثلا لغيره من المخلوقات ويلزم على قولي الأشايرة أن الاخرس يكون متكلما لأن الاخرس فيه معاني نفسية ومع ذلك لا يقال بأنه متكلم ولذلك كفر الله عز وجل من قال بأن هذا القران من قول محمد صلى الله عليه وسلم وكلامه أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين الطائفة الرابعة قالت إن كلام الله حروف وأصوات قديمة أزلية كالكلامية يعني كبعض أهل الكلام فهم يقولون كلام الله حروف أصوات صحيح لكنها قديمة أزلية وهذا القول خطأ فإن صفة الكلام قديمة النوع حادثه الاحاد فوصف القرآن بأنه قديم بمعنى أنه أزلي خطأ لأن الله عز وجل يتكلم متى شاء لم يزل متكلما ويتكلم متى شاء ولا يزال يتكلم وبعض كلامه سيكون في يوم القيامة سلام قولا من رب الرحيم وحينئذ فالقول بأن كلام الله صفة قديمة وأنه لا يتكلم بعد ذلك وأنه لا يتعلق بالمشيئة كلام خاطئ ترده هذه النصوص ويدل على ذلك قوله سبحانه قد سمع الله قولا التي تجادلك فدل على أن هذا القول حصل بعد السماء وأن السمع حصل بعد قولها وقولها ليس قديما قطعا ليس قديما قطعا فدل ذلك على أن بعض الكلام ليس قديما وأن صفة الكلام وإن كانت قديمة النوع لكن بعض أحادها حادث فإن الله يتكلم متى شاء لا مانع منه، لا مانع له من سبب الكلام. الطائفة الخامسة بعض هذه الطائفة يستدلون بقوله تعالى وانه لفي زبور الأولين. قالوا فدل ذلك على أنه قديم. إذا لم يكن في زبور الاولين إذ لو كان إذ كونه في زبر الاولين دليل على قدمه. والصواب أن المراد بهذه الآية ذكر هذا الكتاب وإنه لفي زبع الأولين يعني أن ذكر هذا الكتاب في زبع الأولين ووصف هذا الكتاب والإخبار به والبشارة به موجودة في الصحف الأولى كما في قوله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وأنتم تعلمون أن حضور الاعيان قد يكون حضوراً بعينه وذكر الاعيان يكون ذكرا للاعيان بذاتها وقد يكون حضورا ذهنيا لها كان صورة الشيء وقد اتكلم به باللسان وقد اكتبه فيكون الحضور حضور الاعيان حينئذ على هذه الامور الاربعه فمنزله الوجود او اقسام وجود الاعيان على اربعه اقسام وجود عيني بذاتها ووجود بالأذهان وجود ووجود لساني ووجود كتابي القول الخامس أن كلام الله حادث قائم بذات الله ممتلع في الأزل يعني أنه لا يوجد في الأزل كلام لله عز وجل ف وهذا قول الهاشميه والكرامية فهم يقولون إن الله لم يكن متكلما في الأزل ثم حدثت له صفة الكلام بعد ذلك وهذا القول لا شك أنه خطأ فإن الله عز وجل لم يزل موجودا بصفاته ثم ذكر بعد ذلك مسائل اللفظية قال ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي كلمة اللفظ تحتمل امرين تحتمل الفعل الذي هو التلفظ وتحتمل الملفوظ وتحتمل الملفوظ فحينئذ لما تردد بين هذين الأمرين وحدهما مخلوق واحدهما غير مخلوق امتنعنا من إطلاق هذا اللفظ فلا نقول لفظي بقرآن مخلوق ولا غير مخلوق لماذا لأنه يتردد بين أمرين الملفوظ الذي هو كلام الله وفعل العبد الذي هو التلفظ ولذلك المصدر تنتبهون له لأنه يطلق على الفعل وعلى المفعول مثل كلمة خلق خلق تطلق على الفعل وتطلق على المفعول على فعل الله خلق يقال له ويطرق كذلك على المفعول المخلوق مثل السماوات والأرض هذا خلق الله فحينئذ ننتظر ما يقال الخلق قديم يعني ننظر إلى المراد الصفة التي هي صفة لله عز وجل الله خالق قبل وجود المخلوقات أو يقال المراد به المخلوق فحين يكون موجودا مخلوقا حادثا ولذلك بعض الناس لم يفهم كلام شيخ الإسلام في بعض مواطنه فلما وجد كلمة أن خلق الله أن أهل السنة يقولون إن خلق الله قديم ظن أنه يريد المخلوقات وظن أن الشيخ يقول بقدم العالم المخلوق هذا كلام خاطئ وليس مرادا للشيخ وإنما المراد للشيخ أن صفة الخلق صفة قديمة لله عز وجل لأن بعض الناس يقولون إن الله لم يكن خالقا في الأزل وأن صفه الخلق استجدت له كما هو قول الهاشميه والكرامية في مسألة الكلام فالمقصود أن المصدر قد يخلق ويراد به الفعل وقد يراد به المفعود وحينئذ نتوقف في هذا اللفظ وهذه قاعده في المتردد بين أمرين اننا نتوقف فيه ولذلك لما ذكر الله عز وجل القول واعنا لما كانت تحتمل الأمرين من المراعاه ومن الرعونه نهى الله عز وجل عنها وهذا وهكذا كل لفظ يتردد بين معنيين احدهما سائغ والآخر ممنوع فانه يمنع منه ولذلك قولنا لفظي بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق يحتمل امرين فإن فصلنا فقلنا الملفوظ غير مخلوق والتلفظ الذي هو فعل المكلف هذا مخلوق فحينئذ لا بأس به وأما أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق هذا يخالف هذه القاعدة ولذلك الجهمية لما أرادت تلبس على الأمة قالوا لهم ما تقولون في لفظنا في لفظنا بالقران